الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم, يقدم هذه لكم هذه المادة الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي ارسل رسوله بالهدى والبينات وعدده لمن انكر به بالمعجزات وعضده لمن انكره بالمعجزات انزل التوراه والانجيل والزبور واتمها بالايات علام الخفيات قاضي الحاجات لا يعزب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماوات مجيب الدعوات فالق الاصباح ومبدد الظلمات والنظر الى وجهه الكريم نهايه الغايات خلق الارض والسماوات والنجوم الزاهرات والكواكب النيرات والافلاك الدائرات احمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على امام السادات وسيد التقات وعلى آله البرره الثقات عباد الله تحدثنا في جمعتنا الماضية عن مقومات الشخصية المسلمة وأول ما بدأنا به المقومات علاقة المسلم بربه وعقيدته الصحيحة وعبادته الصافية التي لا تشوبها شائبة لله عز وجل خالصة وتحدثنا عن أهمية العقيدة في بناء الأمم ونهضة الشعوب وإحداث التغيير والإصلاح المنشود، حيث أن المسلم الذي يعرف ربه ويجله ويعظمه ويكبره في نفسه هو الذي يستقيم سلوكه وتنضبط ألفاظه وتستقيم جوارحه على الطاعة وتحدثنا عن العقيدة وما يشوبها من بعض صور الممارسة التي تقدح في هذه العقيدة من تقديس البشر وأنواع الوسائط الشركية وصرف بعض العبادات لله لغير الله وعبادة القبور وإلى غير ذلك مما يقدح في التوحيد ويشوه الحنيفيه السمحاء وفي هذه الجمعة نتحدث عن الجمعة, في الجمعة الثانية في الخطبة الثانية عن مقومات الشخصية المسلمة وهي أيضا عن علاقة العبد بربه ولكن في الخطبة الأولى تحدثنا عن اخراج المعبودات الباطلة من قلب العبد وفي هذه الجمعة نتحدث عن ادخال محبة الله في القلب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم في هذه الخطبة سوف نتحدث عن صله المسلم بربه وعلاقته بمولاه حبا وتوكلا وتعلقا وذلا وانكسارا وتأليها وتمجيدا وذكرا وشكرا وعبودية وتملقا وسؤالا ودعاءا وانقيادا وإذعانا وخشوعا وخضوعا لله جل وعلا التوحيد يقوم على أساسين أن تنكر وأن تكفر بكل الآلهة سوى الله ثم ان تعظم وان تجل وان تحب وان تخضع وان تنقاد لله فالركن الاول لا اله كفر بجميع الالهه والمعبودات مهما كانت من حجر او شجر او بقر او قبر او انس او جن تكفر بها جميعا فمن يكفر بالطاغوت لا اله الا الله تعظيمك وإثباتك أنه مستحق للعبادة وحده جل وعلا لذلك العقيده إذا استقامت في نفس العبد واستقام التوحيد في قلب صاحبه تفجرت ينابيع الخير وظهر ذلك على أرض الواقع إن العقيدة الصحيحة والصلة السوية السليمة بالله ليست مجرد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 ولو بنفسه وماله ولذاته وشهواته ونزواته وقبيلته وعشيرته وامواله ومحبوباته ومطلوباته جميعا لانه عظم الله وعرفه العقيده الصحيحه تقوم اولا اذا اردت ان تانس بالله وان تحب الله وأن تكون قريبا من الله العقيده الصحيحة تقوم على شهودك التفرد والوحدانية لله أن الكون كونه وأن العباد عباده وأن الأمر أمره وأن كل شيء بيده قال جل وعلا وإليه يرجع الأمر كله قال جل وعلا ولله الأمر من قبل ومن بعد وقال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض وقال جل وعلا ولله خزائن السماوات والأرض وقال جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم هذه الآيات العظيمة والدلائل الباهرة الجليلة تدل.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 قال فعند ذلك يعلم أن رجوعه وضعفه وفقره ضرورة لازمة ووصف لازم له وعندئذ يستقيم توكله وتوحيده وإيمانه قال هود عليه السلام لقومه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هذا هو الذي أوجب له التوكل إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة شهوده ذلك هو الذي أوقع التوكل في نفسه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم التوحيد والإيمان يقوم على هذه الحقيقة الجليه التي لا تقبل المنازعة ولكن أخي المسلم هل تستشعر وبكل صدق في أثناء ممارستك لحياتك اليومية أن الملك والتفرد والأمر والقهر والربوبية لله جل وعلا هل استشعرت هذا في أثناء عملك ووظيفتك وطلبك لرزقك وحياتك وحركتك اليومية المعاشية هل تحققت من هذا الأمر توحيدا تعايشه اسمع قول البار جل وعلا في التنزيل يقرر هذه الحقيقة يقول الله سبحانه وتعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله قل ما تدعون من دون الله ويدخل فيها الملائكة الكرام والانبياء والرسل العظام ويدخل فيها الأولياء والعلماء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 أن تعلم أن النفع والضر والملك والتدبير والتصرف والمنع والعطاء لله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أين هذا في النفوس إذا كان أشرف الخلق وأبرك الرسل صلى الله عليه وسلم يعلنها داوية مجلجلة قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لست استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أعلنها داوية مجلجلة واضحة صريحة على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة الأمر كله عبادة وتوكلا وذلا وإذعانا وإقبالا لله جل وعلا هذه حقيقة من الناحية النظرية مستقرة عند كثير من المسلمين ولكن لما تأتي المحكات العملية والممارسة الحياتية اليومية تهتز ثوابت التوحيد وتتضعضع حقائق الإيمان وتتزعزع الثقة في الله عز وجل في نفوس كثير من الناس وهم يرددون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وهو الحق البين الجلي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهم يرددون هذا الكلام عقب كل صلاة ولكن إذا خرجوا من المسجد تعلقت قلوبهم بالوظائف وبالبشر وبالمسؤولين وبالحاكمين وبالبشر وبسائر الناس تعلقت قلوبهم واهتزت ثقتهم عندما يصاب الواحد بمرض يعجز الأطباء عن دوائه عندئذ يتنازعه الناس بالذهاب إلى السحرة ويقولون له الأرض جربت الحجر وسأسيد الرايح يفتح خشم البقرة وانت ما ما, ما, ما, ما فارق معك حاجة فإذا به يلتمس الدجل والشعوذات لطلب الشفاء وهو يردد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كنا قد طرحنا استبيان في الجمعة الماضية حول بعض قضايا التوحيد نريد من الناس كنا إجابة صادقة طرحنا أسئلة ثلاث السؤال الأول الله قادر الله غني الله مغني الله معز وغيرها من صفات الجلال دائما يجب استشعارها واستحابها معنا في مواقف الحياة على سبيل المثال على سبيل المثال لو توقف حدوث أمر يهم يهمك قطعة ارض او صفقة او قبول في جامعة او قبول في وظيفة والامر يتوقف في النهاية على امضاء مسؤول وتوقيعه في ترك اللحظة هل ستذكر ان الامر بيده ولي بيد الله وليس بيد هذا المسؤول هل تستشعر هذا حقيقة بمعنى أن تكون بما عند الله أوثق مما عند, مما عند هذا الرجل من سلطة ونفوذ. الذين قالوا نعم يستشعرون 93% وتسعين في وهذا جيد. بعد ذا نحرر فلسطين طوالي. إذا كان في 93% وتسعين في المية واثقين، ولما تكون عندهم مشكلة زي دي بيقدم الورد وفي قلبه ما يستعطف ولا بجيب واسطة ولا بيززعزع ولا بيقول له عليك الله أنا عندي أولاد كتر وراعي لي عارف ان الأمر بيدي الله وما بهموا امضاء المسؤول 93 قالوا نحن دي عقيدتنا وبنعمل كده أنا مبسوط جدا مبسوط في 93% من الناس اللي بيصلوا معايا الجمعة عقيدة عالية شديد في الله والله أنا في قمة السعادة سبعة في المية قالوا دي الناس صادقين برضو قالوا ما بنستشعر الكلام ده بنودي الورق ونوسط ونجيب وبنعمل السؤال البعده اذا اصابتكم مصيبة او المت بك ضائقة واحتجت للمساعدة علاج مال رسوم المدرسة بتاعت الاولاد زنقتها بالتأكيد لا حرج من اللجوء الى البشر فيما يستطيعون الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما ممنوع طيب لكن لجوءك إلى الله يكون سابقا للجوءك للناس يعني أول حاجة بتركع وتسأل الله يسر بعد ذلك بتمشي للناس ولا بتمشي للناس في الأول 67% قالوا بنمشي لله في الأول وأنا استغربت لأنه إذا كان في 93 فوق دي عقيدته ليبقوا 97% مفروض حتى دي برضو يكونوا 93 معناه في خلل في الإجابة يعني بيستشعر الأمر كله بيد الله 93 بيلجأ إلى الى الله أولا 67 لماذا يكون تناجر وتسعين إذا كنت في زيارة لشخص مهم ودعيت إلى مكتب وزير أو مسؤول أو رئيس فلا شك أنك ستعد العده تلبس أحصل حاجة عندك وتشف شالاتك وكان ما عندك شال تشحت شال أو تأجر شال وتمشي تقابل المسؤولين طيب وأنت تقف بين يدي الله وتزور بيت الله في اليوم خمس مرات وهو العلي العظيم ملك الملوك والأرض جميعا قبضته هل تستعد وتتهيأ لهذا المقام العظيم كما تفعل مع ذلك الشخص اثنان في قالوا نعم في كل صلاه كل صلاه بدو قاشرين في اثنان من الناس اللي بصلوا معانا في كل صلاه بيلبسوا لبس كامله كانو ماشين يقابلو مسؤول مهم اثنان وستين قالوا مره مره اثنان من الثلاثه وتسعين الفوغ العقيدتهم عاليه ديل اثنان وستين من نون مرة, مره مره بيجي قاشر لو في عقيد وفي الجامع وكذا وخمسة في المية قالوا الموضوع ده ذاته ولا فكرنا فيه ولا جا في بالنا إذا نحن لما نطرح هذه الأسئلة لا نريد أيها الاحبه ما تتمناه أنت نريدك أن تحدثنا عن واقعك لتحصل معالجة لهذا الواقع العقيدة الصحيحة التي تجعلك تتعلق بالله ولا تتعلق بسواه ودليل ذلك وبرهانه في ارض الواقع وفي ثنايا الممارسه اليوميه وفي اتون مفردات الحياه دائما انت مستشعر لان الامر بيد الله واحد عمل حادث زول من اخواننا قال له يا اخي اعفو قال له اعفو قال له والله دا رعفوا لكن كده شوفوا مؤمن ولا ما مؤمن؟ قال له من ربنا قال فمن عفا وأصلحه ما قال مؤمن ولا ما مؤمن؟ داير تعفى لله الله تعفى طوالي. قال كده نشوفه مؤمن ولا ما مؤمن؟ العفو مربوط بالتأمين؟ نعم قد له مؤمن تقول أنا ما خلّي لناس الشركة لكن لو داير تعفى لله خالصه خالصة دي ما داير لها تأمين. بعدين اصلا مما تطلع من بيتك. منذ أن تخرج من بيتك شعارك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله دي اليوم كله دي تكفيك اليوم كله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أنت تفتتح يومك إذا استيقظت من النوم وفتحت عينك تفتح ذلك على ذكر الله وتقول ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك مما تقوم بتفتح عيونك بتفتح على الذكر وعلى الطاعة والعبادة لتستمر اليوم كله متعلقا متوكلا سائلا ربك جل وعلا أحبة الكرام إن قمة إن قمة التعلق بالله أنسك به هل أنت ممن يأنس بالله أنسك به هل أنت ممن يأنس بالله اسمع إلى هذا الكلام اللطيف الجميل الراقي للعلامه ابن القيم رحمه الله يقول أنت تأنس بمن عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وسبحت له الأرض والسماوات وجميع الموجودات وخضعت له كل الكائنات لا تسكن الأرواح إلا بحبه ولا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تزكو العقول إلا بمعرفته ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه ولا تحيى القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه ولا يهتدي ضال إلا بهدايته ولا يستقيم أود إلا بتقويمه ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته ولا يقع امر الا باذنه ولا يفتتح امر الا باسمه ولا يتم امر الا بحمده ولا تنال السعاده الا بطاعته ولا حياه الا بذكره ومعرفته ومحبته ولا طابت الجنه الا بسماع خطابه ورؤيته وسع كل شيء رحمة وعلما وأوسع كل مخلوق فضلا وبرا هو الله جل وعلا إله الحق ورب العالمين إله الأولين والآخرين من خضعت لعظمته الرقاب وذل لسلط وذلت لسلطانه الجباه وكسرت ببابه الجبابر والكسأ والك... والأكاسر والملوك من رغمت الأنوف على عتبة عبوديته من سلمت القلوب لعظمته وكماله وجلاله وجماله هل عرفت الله؟ هل عرفت الله؟ هل أنت ممن يأنس بالله؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا أردت أن تأنس بربك فاسعد بشريعته وتفكر في ملكوته واشكر لنعمه وتلذذ بسماع كلامه وذكره هل أنت ممن يأنس بالله عز وجل حقيقة هل أنت ممن يتقلب في رياض نعيم الطاعة والعبادة والذكر والمحبة لله جل وعلا أين قلبك في السراء وفي الضراء وفي الرخاء وفي الشدة وفي الكرب وفي الفتن وفي المحن وعند ورود الشبهات وعند تقاطر الشهوات أين قلبك؟ هل هو مع الله تسليما له جل وعلا سبحانك ما قدرناك حق قدرك وما عظمناك كما ينبغي سبحانك اين أنسك بالله جل وعلا هل أنت ممن يأنس بالله؟ والأنس يحتاج كما قال ابن القيم إلى صدق محبة وإلى دوام ذكر وإلى إحسان عمل هل أنت ممن تستشعر عند عيادة المريض أن الملائكة تسب تسبح وتستغفر لك هل عندما تصل الرحم تستشعر أن الله يصلك لوصولك الرحم عندما تتصدق على مسكين هل تستشعر أن الله سيتصدق عليك لأنك عنده مسكين أم كيف تمارس العبادات أم كيف تردد الأذكار أم كيف تقيم الطاعات بقلب شارد وبذه... و... و... و... و... وبذهن مشوش إنها وقفة لأن تكون مسلما حقا بمعاملتك لربك معاملة صحيحة ربك لا تخدعه لن تخدعه ولن تغشه ولن تمكر به لأنه يعلم السر والنجوى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الذي لا تخفى عليه خافية إذا أردت أن تعامل ربك فعامله بقلب صادق سئل أبو سليمان الداراني رحمه الله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 قال أن يطلع على قلبك فيراك أنت وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره أكثر شيء بخليه تكون بريد من ربنا إن وقت ربنا يطلع على قلبك وهو يطلع عليك في كل حال الا يرى في قلبك لا في الدنيا ولا الآخرة غيره الله يقدرنا الله يقدرنا وألا يغنين من الناس ومن ذل اللجوء إلى الخلق ومن مهانة التعلق بالعبيد ربنا نجينا أن يطلع على قلبك فيرى أنه ليس في قلبك فيرى أنك لا تريد لا في الدنيا والآخرة غيره يا السلام القرب من الله ده عظيم فإذا فرغت من الدنيا والتكاليف والأعباء والهموم والمشاكل والزوجة والولد والعيال والخلق والناس والحسد فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فارغب إليه بقلبك واخلو بينك وبين ربك وحاول تتونس مع الله حاول تونس معه وأحكي له مشاكلك وإن تبراك عود أن تنزل حوائجك به عود اللجوء إليه في كل صغيرة وكبيرة عود نفسك الاستخاره في كل خطوة من خطوات حياتك تعش عزيزا وتموت يوم أن تموت كريما أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وان ياخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الخطبه الثانيه سوف اتحدث فيها عن بعض نماذج الذين عاشوا الانس مع الله عز وجل وهي نماذج كثيرة تجد يونس في بطن الحوت في قاع بحار اللجية مظلمة وقد أطبق عليه الحوت وقد سكن في بطن الحوت لجأ إلى الله واستأنس به مرددا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لما استقر الحوت بيونس وبذنون في قاع البحر أيقن بالهلاك وسلم بالموت وآيس من الدنيا والحياة فأسمعه الله تسبيح الحصى لله في قاع البحر سمع يونس الحصى في قاع البحر تسبح الله وتمجده فلجأ إلى الله وسأل إليه ففرج عنه أما إمام المستأنسين وسيد إمام المستأنسين وسيد العارفين وقائد العابدين ودرتهم وجوهرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجد متعة إلا في مناجاة ربه وسؤال مولاه وخلاصة ما في دنياه حب بلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة كان يناجي ربه في جوف الليل الطويل حتى تتورم قدماه وحتى تتفطر اقدامه الطاهره الشريفه المباركه وهو يناجي ربه ولا يمله ما وقف موقفا من مواقف الدعاء الا ورفع يده يطيل الدعاء والسؤال والوقوف والذل والمسكنه وكانه يتلذذ بسؤال ربه وبدعاء مولاه انه ذل العبوديه انه ذل وحلاوه العباده حتى مولاه خادمه خدامه اسم سفينه سفينه سفينه ده من موال النبي عليه الصلاه والسلام وسمي سفينه لأنه كان في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولما أجاءوا إلى واد فإذا بالوادي يسيل ماء وقف, الصح وقف الصحابة وعندهم أمتعة فجعل سفينة يقول ضعوا علي أقواسكم وأمتعتكم يحملها فوق ظهره ويجاوز بها الوادي فقال له النبي أنت سفينة لانه شيء كثير سفينه هذا روى غير واحد من اهل العلم ان عنه من كراماته وليست هي كرامه لسفينه انما هي معجزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسبب انه ذهب مع جيش لقتال الروم فضل الطريق فاسره الروم فوجد فرصه وسانحه ففر من الروم فلما فر وجد في الطريق أسدا ولم يكن يحمل سلاحا فقال للأسد يا أبو الحارث أبو الحارث كنية الأسد الأسد برضو بكنو بيقول له كنيته أبو الحارث بس الأسد بالمناسبة الجرد ما عنده كنية الأسد اللي عنده لأنه أسد يا أبا الحارف انا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أمري كيت وكيت قبضوني وعمولي, وعمولي وعمولي وعمولي فجاء الأسد يبصبصه ويهز زيله ويمشي معه وكلما سمع الأسد بصوت جرى واهوى نحو الصوت فأخافهم ورجع إلى سفينة حتى أبلغه جيش المسلمين ورجع الأسد والله في ناس ناس إيمان قاطع إيمان قاطع ما فيه زعزع وما فيه شك والله يؤسفني أقول للناس للأسف الشديد بعض من ينتمي الاسلام اسما وأسرة يتجرؤ في بعض المواقف على سب الدين يسب الدين عديد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 وبرودهم عندما يسب دين الله الناس بيكونوا واقفين بسكوت ساكت زول بيتكلم ما في زول بيدافع عن الدين ما في زول بيمسك الزول ده ويقبقبوا ما في كل زول هو ما انتهى السبب الدين ده انتهى لكن انا مستغرب في الناس السمع تسمع زول يسيب لي زول الدين قدام عينك وتسمعه بأضانك وقدمجل راسك وتمشي لو سب أبوك ولا جبيلتك بترضى بتمشي بتخليه تمشي بل أسوأ من ذلك واحد يقول لهم خليكم شاهدين يا أخوانا يمشي فتح بلاغ يقول له يا زول هوي ما تدخلنا في مشاكل دي الجيراننا وبعدين نحن ندر على المشاكل لأنه بيعرفوا يقول له بيزعل مني وربنا ما خائف يغضب منك ويسخط عليك وعليه سبدي ما فبلعت قل ا الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فبالتالي في ناس ايمان قاطع سفينه حكى الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال جدب اهل مكه مره وكنت فيها قال وخرج الناس الى الصلاه يستسقون فلم يستجب لهم ناس طلعوا قالوا يا الله اضغيثنا لا إلى الله ربنا ما استجاب يا واحد قال ابن المبارك فرأيت عبدا أسودا غلاما مريضا نحيلا ينكت بعود على الأرض لا يكاد يقوم وهو لا يراني رفع رأسه إلى السماء قال إن عبادك يا رب قد استسقوق أقسمت عليك ألا سقيته قال ابن المبارك فسقينا اجتمع السحاب والغيث دير صلوا مبارح هو قال حسط أول نزلة المطرة قال ابن المبارك فتبعت الرجل فدخل دار سيده قال فأتيت صاحب الدار وهو يعرفني فقلت له أريد عبدا من عبيدك لاشتريه فقال له هم أربعة عشر مملوكا، فأي واحد منهم تريد؟ فأتاني بهم جميعا، فما رأيته بينهم؟ قلت لا أسود وكذا وصفته. قال هذا مريض بالداخل. اتو به يا شيخ عبد الله بارك شيخ مشور. لو أردته بغير ثمن دفعته لك. شيله مجانا. قال لا والله إلا أن أدفع ثمنه. فدفع ثمنه. ثم أخذ العبد المملوك. يمشي معه فقال له العبد المريض الضعيف يا شيخ ماذا تريد بعبد مملوك مريض مثلي قال ما سمعت من دعائك البارحه قال فتكى الى حائط جدار وقال اللهم كشفت سري فاقبضني اليك قال فخر ميتا قال لي الله وقت كشفتني ما تخليني ثاني والله ده في زماننا يفتح بيت ويقف الناس بالصف للفاتحه في في السودان الناس بييجوا بالصف للفاتحه تخوش تخوش ويديك فاتحه وفاتحة كيف كده يلا امشي اقول لك دي فاتحه دي والله اكلمك يا أخي الفاتحه ده انا لا صف يا اخي ارفع يدك للملك الواحد الاحد الفرد الصمد ارفع يدك لله يا أخي قال له وكنت لا أريد أن أكون عبدا إلا لك في الحقيقة ما دار زول يعرفني وما دار زول يستغلني في حوائج لك يا أخي والله الانس بالله من أعظم وأجمل ما يكون قصة رواها الإمام اللالكائي في كتابه القيم كرامات الأولياء صفحة مئتين خمسة وثلاثين أشان لما ننزل من الخطبة زول غالت لي ما في لأنه قصة غريبة شوية رواها الإمام اللالكائي الذي كتب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في كتابه كرامات الأولياء في الصفحة الخامثة والثلاثين بعد المئتين عن أبي معاوية الأسود وكان أعمى لا يرى جيد أبو معاوية الأسود لا يرى لكن يأتي بالمصحف فيفتحه فيرى فيقرأ ما شاء فإذا طول مصحف عميا تخيل عميان أي مصحف تجيبه لا يفتح يشوف ويقرا من المصحف زي ما حصل حاجة يوم اللي يكفل المصحف ده عيونه يتقفل ما بشوف تاني رايك شنو بس عينه مع المصحف هل تعلم أن قالون صاحب الرواية كان أصمن أطرش ولكن إذا جاء بالقرآن سمع وكأنه ما به صمم يفتح المصحف يشوف يكفل ويرجعتان عميان عميان اليوم كله والسنه كله والعمر كله بس مع المصحف ما بيعمى والله لكن يا اخي ربنا بيكرمه ده وافضل الكرامه ان يكرمك الله بالسير في الطريق الصحيح وافضل الكرامه ان يرتضيك أن الله عبدا له اسال الله جل وعلا ان يحبب الينا الايمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره الينا الكفرة والفسوقة والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا انت قيوم السماوات والارضين اللهم لجأنا إليك ورفعنا أكفنا إليك ونصبنا وجوهنا بين يديك اللهم فلا تردنا خائبين اللهم اعط كل سائل منا سؤلا اللهم صب لنا الخير صبا ولا تجعل عيشنا أبدا كد اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا رحمه تغننا بها عن رحمه من سواك اللهم إذا نسالك من فضلك ومن رحمتك فانهما لا يملكهما الا انت اللهم دبرنا, لا نحسن, اللهم دبرنا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا فانا لا نحسن التدبير اللهم دبرنا فانا لا نحسن التدبير اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم أغث بلادنا بغيث صيب مدرار نافع غير ضار وأغث قلوبنا باليقين والإيمان اللهم أغث قلوبنا باليقين والإيمان اللهم أغث قلوبنا باليقين والإيمان وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة